بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفة فالعاصفات عصف والناشرات نشرة فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لا واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ لَوْ وَلِيْنَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ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 ويلو يوم إذل المكذبين ألم نجعل لرضك فاتنحيا أو أموتا وجعلنا فيها رواسي أشام خاطئ وأسقينكم ما أنفرعتا ويلو يوم